الطريق الى الله ويتو الله دوت يقدم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى الحمد لله حمدا ملأ السماوات وملأ الأرض ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شكت يا رب من شيء بعد الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك قصدتك يا حماروحي ويا غوثي من الكرب ويا حسني من الأيام والأيام تعصف بي وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فيك يا رب وقف عبد الله بن جحش يتضرع إلى الله قبيل غزوة أحد بأعجب دعاء يمكن أن يدعى به في هذا الموقت بل في أي موقت وقف يناجي الله يقول لله سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك أن ترزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا سنزيدا يقتلني فيقطر بطني ويقطع اذني ويشدع انفي فالقاك يا رب بدمي فتقول عبدي ليه ما فعل بك هذا? ليه كل البهدلة اللي تبهدلتها دي? عبدي ليه تقتلت? ليه تمثل بجثتك? ليه ايه اللي جبك المكان ده وانت عارف ان فيه سيوف? ما بترحمش اللي هتنزل عليه. عبدي ليه ده مكثال? ليه اشباك اتمزقت? ليه ما فعل بك هذا? فاقول فيك يا رب فيك يا رب الشعار اللي كان بيسيطر على كل حركة وسكنة من افعال الابرار والصالحين. هيسين نتكلم الليل يا جماعة لما منسمع قول الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما يا في عبد عشان ربنا صبر الف سنة والف سنة ايه كلها سخرية واستجزاء وشهد وإداء كل الالف سنة كلما مر على ملأ من قومه سخروا منه في ناس صبروا على السجن والضرب والتشريد والتعذيب كل ده صبروا عليه وشعرهم في كل ده فيك يا رب وإلا يا جماعه ليه معاناه الانبياء وتضحياتهم إلا عشان ربنا وليه جهد الدعاه للنهار اللي عشان ربنا وليه بطولات الصحابه ومن تبعهم من السلف اللي عشان ربنا وليه كفخه الاولياء في العباده ومجاهدتهم اللي عشان ربنا عشان ربنا مستعد تعمل ايه عشان ربنا مستعد تضحي بايه عشان ربنا مستعدين نعمل ايه يا جماعة عشان الدنيا احنا عملنا ايه عشان الدنيا ممكن اي واحد عادي ماشي بالشارع ست سنين ابتدائي ست سنين اعدالي وسنوي من اربع لست سنين ممكن يبقوا خمستاشر سنة في الجامعة بعدهم عشر سنين في الخليج بعدهم يرجع يشتغل من ثمانية صبح الثمانية بالليل كل يوم بلا كلل ولا ملل ده عشان الدنيا طبع عشان ربنا يعني لو كانت الدنيا زهب فاني والاخرة صفيح باقي لاخترى العقل فما بالك والدنيا صفيح فاني والآخرة ذهب باقي يعني بعد كل التعم اللي تعمه في الدنيا ده وفي الآخر أحد الناس بعد ما نصب وسرع ونهب وخد أبوال الناس بالإثم والظلم والعدوان ورحض طهق بنك في سويسرا وقفلوله عليها في خزنة بتتفتح ببصمة صوته هو بس دولا عن الدنيا كلها رجع بلده متطمن على تحوشة العمر جالوا سرطان في الحنجرة وضعت عليه كل امامال العمر عمل اللي سرقها واللي ظلم الناس من اجل النواي حصلها يبقى اخرت الدنيا ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى مستعدين نعمل ايه عايزين نتكلم الليلة في ناس عشان ربنا عملت ايه في ناس عشان ربنا نحط بايه في ناس عشان ربنا اسابت ايه عايزين نقلمنا الليلة في كتاب عليين اللي ربنا سبحانه وتعالى قل عليه يشهده المقربون مش اي ملك هو اللي بيقري كتاب ده الكتاب اللي ربنا حط فيه أعلى أعمال ملها البشر عشان ربنا سبحانه وتعالى اعلى الملائكة بس هي اللي بتشعر الكتاب دا ليه? كأن ربنا بيباهي بيك اعلى الملائكة بيقول لهم شوفوا اهم وهم على الارض عملوا زي اللي انتو عملتوه انتو في السماء السابعة عشان تعرف عشان نعرف كلنا اللي بيعمل حاجة شعرها فيك يا رب. بيبقى غالي عند ربنا قد ايه عشان ربنا في ناس عملت ايه اسمع معايا في قلبك عشان ربنا في ناس ناست على شهواتها كلها واستعذبت العذاب والمر سيدنا يوسف يا جماعه سيدنا يوسف اللي كان عنده قوع السجن افضل من ولاء امراه العزيز فيك يا رب اللي كان عنده حصير السجن افضل من حرير امراه العزيز فيك يا رب اللي كان عنده ضيق السجن افضل من قصور امراه العزيز فيك يا رب اللي كان عنده اغلال السجن افضل من ذهب امرأة العزيز فيك يا رب كل ذا سابه عشان رفبنا سبحانه وتعالى عذابه فيك عذب عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وأنت عنديك روحي بل انت منها احب وانت عندي كروحي بل انت منها احب حسبي من الحب اني لما تحب احب عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس حياتها كلها مش تضحيه يا جماعه حياتها كلها سلسله من التضحيات ما استريحتش لحظه في حياتها ما بدأتش يوم راحة في حياتها واحد زي سيدنا مصعب بن عميد تخياله اسلم من هنا امه حبسته من هنا هرب من الحبش من هنا طلع الحبشة في الهجرة وصال وطنه وقاله من هنا رجع من الحبشة الرسول بعته هجرة الحبشة التانية راح هجرة الحبشة التانية رجع منها قبل الهجرة ساب فلده لما الرسول امره بالهجرة راح المدينة دخل بدر طلع من بدر على احد اتقطع في سبيل الله في واحد مدعش لحظة واحدة في حياته راح كل حياته سلسلة مثل الحياة مصعب اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم حط فرقبته اخطر مهمة في تاريخ الاسلام غيرت مقرى الاسلام لما بعتوا للمدينة المنورة عشان يدعوهم الى الله ساعة واحدة ساعة واحدة كانت اخطر ساعة في تاريخ الاسلام لما سهب مصعب الى المدينة وجلس مع عصعل ابن زرارة وجاله اسيد ابن فضير رمى الحربة في الارض وثبتها و... و... في الارض وقال لهما ان كنتما تريدان الحياة فاتهبا من هنا لو مش عايزين تتاتلوا ابعدوا عن البلد بتاعتنا فقال له مصعب تخيل كده او تخيلي لو الرسول عليه الصلاة والسلام محطش الامال دي في أبت مصعب حط عفر عبتك انت بعتك لبلد قالك مستقبل الاسلام متوقف على انك انت تقدر تقلب البلد دي ولا لا تقدر انك انت تعمل اللي عمله مصعب ولا لا على عقبار انه كان سنه ساعتها اصغر من كل اللي في المسجد ذهب الى المدينة فقال لي اسيد ابن حضير هل سمعت فإن رضيت أمرا قبلت وإن لم ترضى كففنا عنك ما نقرأ جلس أصيد بن حضير سمع كلام الإيمان من مصعب فعرف الإيمان في وجه قبل أن يسلم اتكررت القصة فيه دفس اليوم مع سعد بن معاد لم ينتهي اليوم إلا وكل بيوت المدينة دخلت في الإسلام تخيل لما رجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرح رسول الله مصعب بن عمير يا جماعة كان زي الايام دي كده لو منطق, منطق الايام دي ابن وسير كان واحد عايش عايش زي عيشه الاولاد الاثراء تخيلوا لما اتقلبت اتقلبت دي ايه في ناس كتير قوي بتدخل المسجد ولكن ما بتتقلبش ما بيتغيرش احلامها بتفضل احلام الدنيا هي نفسها اللي جواها الصحابه لما دخلوا الدين احلامهم اتغيرت انت احلامك اتغيرت دي اهم حاجه في الالتزام أهم حاجه بتفرق في الالتزام بتاعك سعد موت بصعب بن عمر لما لقى المشكين هجمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بجسمه بينهم الله مش الى رسول الله الا على اشلائي ايدي اليمين تقع تقع ال شمال تقع تقع رقبتي تقع بس الرايه اللي ماسكها في ايدين اللي فيها اسم الله ما تقعش ابدا مصعب بن عمير كعفر بن ابي طالب حياته كلها سلسله من التضحيات يسلم جعفر بن ابي طالب يطلع بعد اسلامه على هجره الحبشه الاولى يرجع منها يطلع على هجره الحبشه الثانيه كل حياته بعد الاسلام في غربه يرجع من هجرة الحبشه الثانيه يوم فتح خيبر رسول الله يبعثه بعض على طول على معتك عشان يحارب الروم يروح هناك يحصل له نفس اللي حصل في مصعب يقطع قربا في سبيل الله اعظم موتين بل من اعظم موتات التاريخ كله موتت مصعب وقعفر وقعفر ابن ابي طالب بالوقتي بيطير مع الملائكة في الجنة ساعة تضحية واحدة طار بها مع الملائكة في الجنة انتوا عفلين الناس يضحف قديه عارفين الناس دي بسل التعشين لله قد ايه تخيلوا كده لما اسماء بنت عميسم ربع عفره ابن ابي طالب لما رسول بعته وقت مستنياه وعارفه ان الجيش على وشك الوصول جابت اولادها حماتهم ولبستهم ونضفتهم فرشت بيتها بدات تخبز وتطبخ وتتزين مستنياه جوزها يخبط الباب يمكن جوزها لا يدخل رسول الله يقول لها اهتني الاولاد جعفر يمسك اولاد سيدنا جعفر يبص فيهم ويشمهم ويبكي قالت له ماذا هي مش يا جزء فتنبأ بنبأ استشهاد زوجها ما كانتش تضحيات سهلة ابدا يا جماعة في سبيل الله سبحانه وتعالى الناس نعاشت حياتها كلها سلسلة من التضحيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوذيت في الله وما يؤذى احد واخفته في الله وما يخاف احد زي البنت اللي بتدخل الجامعة هيهم نقابة كده البنت اللي قدامها لابسة لابسة اللي لابسها تعظيم سلامه هي دخلة انما المرقبة هي دخلة كرنيك طب تسيه في وشك طب ما تدخليش ليه وذيته في الله وما يرد احد كله دخل عادي انما انت عشان دينك ترضى ترضى انك تضحى اه اي تضحية عشان دينك عشان ربنا سبحانه وفعاله نستحملها يا جماعة وما كان لي من طعام انا واهل بيتي لليال الا ما يواري ابط بلال يعني سيدنا بلال كده يخب اكل تحت ابطه كده وهو ماشي يعني ابط بلال هيخب اكل ابط ايه وبلال معاه ايه اصلا عشان يشتري اكل والكمية البسيطة دي طعم رسول الله واهله لعدة ايام سلسلة من التضحيات كل يوم يمتل واحد حبيب كل يوم يموت له واحد حبيب النهاردة يموت حمزة بكرة يموت مصعب بعده يموت جعفر دخلوا جعفر النبي طالب حبيب رسول الله بعد سنين في هجرة الحبشة يرجع يوم فتح قيبر رسول الله ما بحبه ليه يقول لا نادري بايه ما نفرح بفتح قيبر ان بقدوم جعفر شوف يحبه قد ايه وبعدها على طول يبعته حامل راية الجيش فحرب الروم اللي كان جيش المسلمين قدام الروم ما يجيش واحد على عشرة ولا واحد على عشرين ولا واحد على خمسين يروح يستشهد ناك بيحبوا اه بيحبوا ولكن عند ربنا مفيش حد دعلى من ربنا ابدا مفيش حد يخلى دمه في سبيل انه دمه من اجل رفع رأيه الله سبحانه وتعالى فكانت حياتهم كلها جماعة سلسلة من التضحيات انتم متخيلين كنا الصحابة متخيل واحد زي عبد الرحمن بن عوف واحد من المليونيران وساعة الهجرة يضحب صروته وشاء عمره كله ويروح المدينة يبدأ من الصفر من تاني متخيلين اللي دخلوا مع الرسول في الشعب ما كانوش عمار وبلال يا جماعة ما كانوش الفقراء بس ده كان كمان عبد الرحمن بنعوب وطلح بنعوب عبيد الله وأوبا كانوا كمان الأثرياء ويستحملوا وكالوا أشي يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتهم كلها كانت كده عشان كده ليه الإسلام في سنين وصل لللي وصل ليه لأن كانت تضحيات غالية قوي وعالية قوي التضحات اللي هم مقدموها في سبيل الله سبحانه وتعالى الصحابة داخلوا الاسلام يتعذبوا بعد التعذيب ادخلوا الشعب بعد الشعب واكلوا وراء الشجر رحوا للحبشة يرجعوا من الحبشة هاجروا بعد ما يهاجروا يروحوا المدينة في تسع سنين سبع وعشرين غزوة يعني كل اربع شهور حرب في تسع سنين رسول الله قضى يوم 27 غزوه يعني ما استريحوش لحظة النهارده في احد يفقدوا 75 من الصحابه يقتلوا ما تعديش سنه سته من قبائر الصحابه منهم خبيب بن عدي في حادث يوم الراجيح ما تعديش سنه سبعين من الصحابه في حادث بئر معونه يقتلوا ما تعديش سنه ما تعديش سنه, ما تعديش سنة. تخيلوا الحال وهم عاشوها يموت رسول الله فرتط كثير من قبائل العرب يطلع مرتدين يطلع متنبئين يطلع منع زكاة يرجعوا ثاني حرب يخلصوا الردة دي كلها قبورهم تتفرق في الارض كلها بعدها <تصفيق> تخيلوا يا جماعة عاشوا تضحية قد ايه عشان مين عشان الله سبحانه وتعالى انت عملت ايه عشان الله كل الـ الـ الـ الـ الـ الموضوع الكبير اللي احنا اتكلمنا فيه في الخمس زي اللي فاتوا دول انت ناصبك منه ايه انت مستعد تعمل فيه قد ايه انت لما تموت هايت قال انت عملتوا طول حياتك قد ايه من اللي انت سمعته في الخمس زي دول بس من ولا الصحابة. عشان ربنا. عشان الملك. عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس يا جماعة استحملت صفر لو نزل على الجبال كانت اتفددت. تخيلوا لما خباب ابن عدي رايح لرسول الله صلى الله عليه وسلم خباب. رايح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاج في الجعبة. يقول لي رسول الله ادعو الهينا من كتر العساء. رسول الله يقول له ايه? انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر في منشار الحديث. بعد ما يحفروا له حفرة أبرقوا قدام عينيه ينشروا شايفين القتلات البجعة وواحد تاني يمشط بأمشاط الحديث وواحد تالت يمشط ما بين لحمه وعصبه يعني أطاعوا لحم حتة وهو حيت قتلات وحشية واستحملوا ما يصرفوا ذلك عندينا منسوش ربنا لحظة قلوبهم ما تحولتش عن الله وما توجهتش عن الله مثقال زرة بعد كل التضحيات دي يصبرهم لما كانوا يعرفون في حاجة ترضي الله واحد زي قويس القرني رضي الله عنه قويس القرني يا جماعة الرسول بينه وبينه عشرات الأميال أو مئات الأميال تخيل لو, لو واحد منكم أكره عنده ابتحان وعرف ان رسول الله في القاهرة الوقت يعمل ايه يسيب الدنيا كله يروح لرسول الله تخيل موايس القرنية اللي ايمانه قد يؤدك وقد المسجد ده كله مئة مرة واكتر تخيل لما يعرف رسول الله بنه وبينه المسافة دي ولكن يعرف ان بره بامه يرضي الله يصفره عن رسول الله عشان يصطرد الله ببره امه اي حاجة ترضي لك انه يجهده عشان يرضه الله سبحانه وتعالى بيه عشان ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس رمت نفسها في المهالك بل راحت للمهالك برجليها من اجل بس انها تسترض الملك سبحانه وتعالى رمت نفسها في المهالك زي ابو دجانة عارفين ابو دجانة لما تجي تقرأ في قصرة ابو دجانة تحس انه كان شخصية غريبة جدا شخصية حياته كلها عمليات استجادية يعني شايف رسول الله سلام اول عملية استشهادية يرفع السف بتاعه من يأخذ هذا السيف بحقه الودوجان يرفع الي انا رسول الله ده حقه انك انت تخبر القاتل بالغاية ما يتكسر في ايه يخطف يربط راسه بعصابة حمراء كان لما بيربطها قبل كده يبقى معنى انه داخل المعركة دي انه يأتل يا مقتول داخل استشهادي من اولها طب ابو دجانة لما شف رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد عبدالله いbn قن او عضب станب وقاص المشركين لعنهم الله وہم هاجمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم هاجمين بسيوفهم على رسول الله يعمل ايه? يترس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسمه يعمل مصد بشرية من جسمه تطيي جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني عملية استشهدية يكون بهم في حياته تالت عملية استشهدية أم بها في حياته اللي استشهد فيها يوم اليمامة لما أفلوا الحصن عليهم المرتدين رمى نفسه من فوق الحصن من ضمن اللي رموا نفسهم عشان يدخل في الناحية التانية يحاول يفتح باب الحصن وبيرمي نفسه رجله كسر قاتل وهو رجله مكسورة حتى استشهد في سبيل الله حياته كلها عمليات استشهدية ده دي حياته هو سلسلة حياته كلها كده طب انت حياتك كلها ايه تخيلوا يا جماعة سعيد بن زايد يوم اليارموك يقول كنا اربعة وعشرين الف فاذا بالروم مئة وعشرين الف طب دي مهلكة ايه اللي اندخل بيدخلوا برضو وبيكملوا عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقدمهم الاساقفة والقساوسة يرددون صلواتهم والجيش من ورائهم لهم هزيم كهزيم الرعب مهلكة بث دخلوا عشان ربنا سبحانه وتعالى فاقتحمت ارضها وجثوت على رقبتي وامسكت رمحي وطعلته في اول فارس اقبل علينا ثم القيت نفسي في ارض المعركة وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف فما زلنا نقاتلهم حتى كتب الله لنا الرسل يوم اليرموك في سبيل الله سبحانه وتعالى عشر ربنا فما زلنا ف... وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس رموا نفسهم في المهالك اه والله واقشد من كده يا جماعة عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس كانت كلمة الله دي هي محور حياتها كلمة الله دي هي اللي بتهزق لها شايف الفضيل ابن عياد بيقول لراجل ايه بيقول له اترغب في الجنة مع الصديقين والنبيين باي شهوة انتركتها لله واي قريب بعدته في الله واي بعيد قربته في الله انت, عايز؟ انت عايزين رضا ربنا باي شأوة انترقتموها لله واي قريب بعدتموه في الله واي بعيد قربتموه في الله بايه يا جماعة بايه بنتمع في الجنب بايه رضا ربنا احد السلف يقول عن الفضيل من عياد ما رأيت رتلا كان الله في صدره اعظم من الفضيل ما رأيت رجلا مثله يريد الله بعلمه وبمنعه وبعطائه وبحبه وبمغضه وبخصاله كلها غيره ما شفتش حد كان ربنا في صدره زيب كان ربنا في صدر الفضيل ابن عيارت الربيع ابن خثيم قال لمراته اعد وليما في ضد جاي اعدت وليما وفرشت الصفرة فاذا به يأتي برسل به خبل يلقمه في فمه ولعبه يسير فامراته قالت له ايه قالت له لو كنت اعلم ما تكلفت كل هذا فقال لها ولكن الله يعلم اصلاً لو بأكلوا عشان هو الوزير فلان ولا المسؤول فلان كنت.. او ماش انما لو هو بسيط انما بأكلوا عشان ربنا يبقى مش هتفرق بقى هو رجل عظيم ولا رجل بسيط ولا غني ولا فئي عشان ربنا ابو بكر الصديق عشان ربنا انفق على اللي سب عرض بنته تخيل لو واحد سب عرضه اختك يبقى موقفك بانه ايه اصلا لو كان بيدي له عشانه كان منا ولكن بيديه عشان مين؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا في ناس كلمة الله دي كانت بتزلد القلوبها عشان ربنا في ناس عاشت في معاني عجيبة يا جماعة معاني عجيبة ابن الجوزي كان واقف مرة على المنبر بيغضب الناس أعزل كان, كان تحفة من تحف الخطابة في تلك الإسلام الناس عادت تبكي ربنا فتح للقلوب عادت تبكي فقال ايه لما لقى الناس بتبكي كده شوفوا قال له ربنا ابي نجيك كلمة غريبة جدا فقال اللهم إن كنت ستعذبني غدا فلا تعلمهم يا رب طب ليه حتى لا يقول عذب من دل عليه من كتر حب ربنا مش خايف انه يعذب عشان العذاب خايف انه يعذب عشان الناس تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى شوفوا الصحابي اللي كان كله بيصالف راقها يقرأ كله والله هو أحد كله فبيقولوله انت قراءة ليه فقال أحبها لأنها صفة الرحمن أصلا تتكلم عن ربنا أي حاجة تتكلم عن ربنا أنا بحبها قوي احنا كمان بنقرأ كله والله هو أحد كتير قوي يا جماعة في الظلام برضو بس مش عشان نحبها عشان نخلص بسرعة إنما كان بيقرأ لأنه بيحب الله وبيحب كل حاجة بتتكلم عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ربنا غفر له كل سنوب القديمة والجديدة واللي جاية واللي لسه مجادش كل سنوبك اتغفرت ويقف يصلي تتفطر رجليه يعني يجيب أخروف في القرى. طب ليه عشانك يا رب عشان ربنا يروح بين قدمي يعني لما رجلته ورب خالص يبدأ يقف على رجل ويسيب رجل يريح شوية وبعد كده يرجع يقف على التانية ويريح ليه كل ده فيك يا رب عشان ربنا سبحانه وتعالى ياه في ناس وهي فرحانة انها ماتت عشان ربنا شوف رسول الله بيقول ايه عليه الصلاة وددت اني اقادل فاقتل ثم احيا فاقاتل فاقتل ثم احيا فاقاتل فاقتل ليه يا رسول الله انتو عرفين رسول الله يقول ليه عليه السلام زي ما احنا بنقول كده يا رد لي الف عمر اصل عمر واحد ما يكفيش ان انا ضحي بعشانك يا رب يالت لي ألف عمر ورضحت كلهم عشانك يا رب شايفين كلمة رسول الله في ناس يا جماعة اططعت وهي فرحانة انها عشان ربنا عمر بن ياسر لما تقطعت اططعت ودنه في يوم الامامة فلما عمر بن الخطاب والله الكوفة فواحد بيعيره بيقول له يا اكدع الاذن هو والك هو حاكم يا اكدع الاذن فقال له خير اذني سببت سببت الذي قطعت في سبيل الله انت ايه خير اعضاءك خير عضو في اعضاءك اكتر عضو عبدت بربنا واكتر عضو استعمل في طاعة ربنا سبحانه وتعالى في ناس نازة في دمها وهي فرحانة ان دمها سال عشان ربنا سبحانه وتعالى شايفين ورقة ابن نوفا لما الرسول يجيله قبل البعثة يقول للرسول ايه يا لئتني كنت معك اذ يخرجه كقومه طب ما كنت تقول اذا انصرك الله او اذا يمكن لك ما انت عارف ان ربنا بينصر دينه لا ده هو عايز لحظة الكرب والابتلاء يعيشه هو مش عايز لحظاتنا ده لزة يا جماع ده لزة التضحية عشان ربنا ده من كتر حب الله تحولت التضحية من اجل الله الى لزة انتو فاكرين عبدالله بنجحش وبيدعن ويتقضى حدت عشان ربنا كان بيدعن كده عشان لا والله يا جماع والله لو عشان الجنة بس ما كان ده عال ها والله ده عشان حب الله ده عشان اللي في صدره تجاه لأنا نفسي يا رفا أتقطى حدت يا ليتني كنت في العراق إسهاجمها أمريكا يا ليتني كنت في الشيشان إسهاجمها روسيا مين فينا في قلبه الكلام ده؟ مين فينا في قلبه هذه المعاني؟ ده كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس ضحض عمرها كله طحب حياتها كلها من, من اعجب الاحاديس اللي الواحد قرأها حديث سلمان الفارسي في مصند الامام احمد حديث حسن حديث سلمان الفارسي وبيحكي في قصته عما وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فارسيا وكان ابوه ضحقان القرية كان ابوك لعند النصرة زي القصيس كده وكان ابوه ده هو المسؤول الدين بتاعك اكبر رأس ديني وكان ابوه له ضيعة عظيمة وبنياء ابوك الرجل مليونير يا جماع كان عنده عزب كان عنده مباني وكان عنده كان ابوه بيحب الحب شديد لدرجة ان ابوه حبسوا في البيت مرضاش انه يخرجوا ابدا من فطر حبه فيه وبدأ يتعلم المجوسية ويتمحر فيها لغاية ما بقى هو المسؤول عن ايقاد النار ما تتفاش ولا لحظة ابدا بلق يا تطوت مرة من المرات شوفوا تكتيب الملك بقى شوف لما ربنا يرتب لك شوف لما اهل الارض يريدوا بيك الضلال وانت ربنا يريد بيك الهداية مرة بتشغل في مبنى من المباني بتاعته عن الضيعة بتاعته فارسلوا اليه عشان يعملوا في اشواء تشوك وهو رايح للضيعة مر على الكنيسة من كناس النصارى سمع اصوتهم وبيصلوا دخل شاف الصلاة سمع كلامهم بينكم ربنا في الصلاة زي ايام في اذين ايام فاخذ قلبه اليهم وقال والله ان هذا لخير من الدين الذي عليه اباي فقال لهم هاد طب اصل الدين ده فيه ما اصل هذا الدين فقالوا له في الشات بيسأل اصل الدين فيه عايز اعلى حاجة عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى رجع لابوه بغير الولش الذي ذهب به اخر اليوم فض اللي صله معه فقال له والده لماذا تاخرت حكاله هو طبعا يعني المفروض الاخ ما يتبعش ساسه احد احد مع اهله المفروض لما تروح لوالدك ما تحكيش بعض بطولاتك الالتزاميه اللي في قلبك خليها بينك وبين ربنا راح حكى لابوه ابوه أبو ترعب لما سمع هذا الكلام حط في رجليه قيود الحديد وحبسه لما الأبي جاءله بيقول له بل هو خير من دين ابائي واتباع ابو حبسه فارسل الى النصارى لو جد قافلة من الشام ابعتولي جد قافلة من الشام فابعتوله لما عرف موعد رجوحها هرب من ابوه وذهب مع هذه القافلة ساب ايه دسم الاموال وسم المركز وسم الصف دسم كل حاجة عشان نعبر سبحانه وتعالى وذهب الى الشام فقال لهم اي اهل هذه الديانة افضل اخدوا مالكو كان يقول الاول اين اصلا هذا الدين في الشاف راح الشاف من احسن واحد عندكم بقى فقالوا له دلوا على القصص بتاعهم فذهب اليه وقال اخدمك واتعلم منك ابقى خدام بخوا صدى ربنا سبحانه وتعالى الراجل خلى جنبه كان راجل سوء في من ناس الفلوس بتاعتهم ويخزنها لفسه وما يطلع حصد كان رجل سوء فلما مات لما مات فضل معا لغاية ما مات طب لو عرفت انه راجل ساوه يسيبه لا زي الملتزم الجديد اللي يدخل الالتزام يحصل له موقف وحش مع حد من الملتزمين يا عم اذي الالتزام لك وهو ويقوم ساب وماشي انت كده مش عايز ربنا انت كده كده انما انت لو عايز توصل لربنا انا مالي هم حلوين ولا وحشين انا عايز انا اللي انجو انا عايز انا اللي لربنا فضل لغاية ما مات لما مات جابه واحد تاني فضل معه لغاية ما ماته وبعد كده قال له هو بيموت قال له الى اين تدلني انا مش عارف حد على الملة يعني اروح ليجين من بعدك فارسله الى رجل في الموصل هو كان في الشاق راح الموصل بتاع الموصل ما? بعته الواحد في نصبين. بتاع نصبين ما? بعته الواحد في عمورية. بتاع عمورية ما? قال له الى اين تعهد به? قال ما اعلم احد على وجه الارض على ما نحن عليه ولكن قد اضلنا زمان نبي يبعث في ارض بين حرتين ذات نقل. اللي هو وصف المدينة المنورة. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه علامة النبوة او خاتم النبوة. هو ده الهولة. بس لقف بره من المرات قبيلة من قبائل العرب قال لهم له خدوا كل المال بتاع الغنمات بتاعتي وودوني ارض العرب. ودوا وهم في الطريق ضحكوا عليه وباعوا الواحد من اليهود. اليهودي خدوا ودان فين? المدينة المنورة. هي دي ترتيب ربنا سبحانه وتعالى. ده ترتيب الملك. ان هو ممكن كان مدهي ومخنوق وهو استعبد. وربنا مرتب له انه هيروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا برتب له للمكان اللي هو قضى حياته كلها وضحب حياته كلها عشان يوصله تخير يا جماعة لما يكون ربنا بيرتب لك الوقت بير... لو قلبك كده لو قلبك زي ألف قلب سلمان ما احنا قلناها على حسب قلبك على حسب ما ربنا هيصطفيك لما ربنا علم كل الخير اللي في قلبه ده ربنا اصطفاه ويرتب له الترتيبه ده عشان يروح المدينة فضل عبد عند هذا اليهودي لغاية ما مرة كان على نخلة بيجيب الحصن بتاعها تسمح واحد اليهودي ده ابن عمه بيقول له ان هناك رجل يزعم انه نبي قد اتى بالمكة. والناس بتستقبله. بيقول فكدت اسقطوا على الارض كان يقع. كانوا يقع من طوله من كتر الفرحة. فقال له ماذا تقول? ماذا تقول معقول ان اغرب توصل ولا ايه? فنهره اليهودي عمل ان هو ما عارف حاجة لغاية ما يجيب الليل خد شوية الاخل اللي يقدر انوائل الموم وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القباة. وقال له إني علمت أنك غريب ومعك غرباء وإن هذه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أكلوا ولم يأكل فقال هذه الأولى فلما كان اليوم التالي جمع ليقدر يجمعه ذهب لرسول الله فقال إني رأيتك أخذ الصدقة فاخذ هذه هدية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم في جنازة أحد المسلمين أعد يبص على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله كشف له ثوبين فرأى خاتم النبو فانتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويبطي لحظة الوصول يا جماعة لحظة ما حس انه وصل لربنا لحظة ما ثمرت رحلة العمر ده اه مين فينا مستعد ان يضحب عمره كله عشان يوصل لربنا ده عمره كله ده مش ضحب ابوه ولا ضحبه ده حياته كلها يا جماعة اشتغل خدام عشان يوصل لربنا ضحب كل المال وبالوطن عشان يوصل لربنا اتشردنا بين بلاد الارض كلنا عشان يوصل لربنا رضب العبودية عشان يوصل لربنا شوفوا الفرح بتاعه في اليابخت سلمان الفارسي يابخته اخذ الجائزة انه بقى من اصفياء الله سبحانه وتعالى عشان رب في ناس ضحب بعمره وبحياته عشان ربنا في ناس وفق في وش الارض كلها وضحب بالارض كلها سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام حط السكينة على رقب ابنه وهو لا قاعد يجبها ويودعش ان تتبعه عشان ربنا سم رطو في الصحراء الوحدهم عشان ربنا هدم الاصناب وجعلهم جذازا خرفين وعارف ان عقوبتها الاعداد عشان ربنا اختتن بالقادم وهو عنده سبعين سنة عشان ربنا وقف وش كل الطغاء ابوه اللي كان سيد قوم والنمرود وملك مصر عشان ربنا لف الارض كلها بلا كلل ولا ملل وسخر حياته كلها النشر التوحيد عشان ربنا كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ما بضير بين الله وشيء إلا اختار الله عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس يا جماعة ضحط بليلها وبرحتها قيام الليل قيام من علامات التضحيه الاكبر علامات الله قيام الليل ده اختبار لمدى حبك لله كل ليله الليل ده امتحان انت بتحب ربنا قد عشان كده ربنا بيحب العبد اللي بيقوم الليل ليه من اجلي عشان على نفسه عشان دس على الدنيا عشان تخيل كده انا شاب يا رب ما انت بتقوم وتناجي ربنا يا رب انا قلت لك لوحدك أنا شاب سبت صحابي وأمت لي كنت وأنا يا رب متزود سبت زكتي وأمت لي كنت وأنا يا رب تعبان طول النهار سبت رحتي وأمت لي كنت تخيل ربنا بيقول لي سيدنا في الأثر يا داود إنني عبادا أحبهم ويحبونني وأشتاق إليهم ويشتاقون إليهم يا سلام إن قلتهم يا داود أحببتك يحنون إلى الليل كما تحن الطيور إلى أوكارها فإذا جنهم الليل وخلا كل حبيب بحبيب فرشوا إلى وجوههم ونصبوا إلي أقدامهم وتملقوني بإنعامي وناجوني بكلامي فهم بين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي أتدري يا داود أعطيهم ثلاثا لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها استقللتها عليهم والثانية أقضف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستنير وجوههم وقلوبه والثالثة اقبل عليهم بوجهي ارأيت يا داود من اقبلت عليه بوجهي فماذا اريد ان اعطيه يا قيام الليل ده يا جماعة ارزاق المحبين كل واحد مننا متأسم له رزقه في القيام في واحد مننا تأسم له نصف ساعة وفي واحد ربع ساعة وفي واحد ساعة على حسب قدر حب الله لك على حسب حظك في قيام الليل ومناجهة الله سبحانه وتعالى عشان ربنا فيك يا رب عشان ربنا في ناس حياتها كلها كانت مجهدة وراء مجهدة مجد... مدقيتش لحظة راحة في حياتنا مجاهدة ولا مجاهدة تخيل احد الدعاء يعني احد الدعاء المشهورين اللي ماتوا رحمهم الله وكان لهم فضل على الصحوة الاسلامية كلها روية عنهم انه كان يصلي كل صلاة في محافظة غير اخرى يعني صلي الفاجر في الدهلية والدهور في الاسمالية والعصر في السويس والمغرب في الخ... سبحانه ربي شايفين يا جماعة شايفين في ناس عشان ربنا تعمل قد ايه وبذلك تقدر انت تعمل يعني انا مش عارف تقدر تدي بس كلمة خمس دقائل بعد كل صلاة في خمس مساجد حوالين بتك تقدر شوف الملائكة بيقولوا ربنا ايه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نقدس لك يعني بنطهر قلوبنا ليه? طب ازاي? نخبّح نحمدك? يعني نقعد نعبدك نعبدك نعبدك. فالعبادة تنور قلوبنا. تطهر قلوبنا. فلما قلوبنا تطهر العبادة تزيد. فلما العبادة تزيد. قلوبنا تطهر حياتهم كلها عشان كلمة نقدس لك. حياتهم كلها مسخرينها عشان يتركوا في مراتب الإيمان واليقين. كل لحظة اعلى من اللحظة اللي قبلها. في ناس افضلت حياتها كلها مجهدة ورا مجهدة عشان ربنا في نص حد مركزها وجهتها عشان ربنا هو رسل الأنبياء ما كانوا كلهم قبل البعثة كلهم كانوا منزاوا الواجهة في قومهم وأول ما أمر الدعوة نزل ونصد وقفوا في الشوارع يكلموا الناس وقفوا في الشوارع ينادوا على الناس إنما الشاب اللي الوقت دي مش راضي يكلم أصحابه في الدعوة وصنعه مكسوف مكسوف أحسن مقامه يتهزأ ولا مقامه ينزل والشاب ولا البنت اللي ربنا ندوه موهوبة في الكلام ويقدر يطلع في اي مسجد بعد الصلاة يقول كلمتين عن الاخرة ولا عن النار ولا عن الجنة يقرب الناس لله ومع زنك مكسوف احسن كرمته تتهزة اللي قلبه فيها عظمة الله ما بيفكرش كده بحسبهاش كده ابدا اهل فيك يا رب ما بحسبهاش كده ابدا يا جماعة ابدا فيها ايه لو ضحينا عشان ربنا فيها ايه لو ضحيت بوقتك ولا مالك ولا عشان ربك فيها ايه لو مدرس المشهور ضحف وسط الخمسين مجموعة اللي بيديهم بخمسين ولا ميت جنيه للطالب بمجموعة لولاد الفقراء بخمسة جنيه مجموعة واحدة بك هو ابن الفقير ملوش نفس انه هو يتعلم عنده استاذ كبير فيها ايه لو الدكتور ضحف يوم من الاسبوع الكشف بتاعه بخمسة جنيه هو الفقير ملوش نفسه يتعالج عند الدكتور الكبير هو اللي يا جماعة؟ هو الفؤرامة اللي هو مش نيف فيها ايه لو ضحنا بحياتنا كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى فيها ايه لو عشنا بحياتنا كلها عشان فيها ايه؟ عشان ربنا فينا اصطحط باغلى حاجة حياتها بل في اصطحط ببنها بابوها ابو بقر الصدق في موقع بدر ابن عبد الرحمن بن أبي بقر كان لسه ما اسلمش فجاله بعدها لما اسلم قال له يا ابتي رأيتك في بدر فحبت عن فقال له والله لو رأيتك لا قتلتك ابن بيقول له والله لو شفتك كنت قتلتك عشان ربنا عشان ربنا مش عايز اطول عليه اصل الموضوع كبير قوي فيك يا ربي انا انا بفكر في الموضوع بس اول ما بدأت اكتب كده فيك يا رب ب... انا حسيت ان انا قلبي خلاص بقى في دنيا خالص مجرد انك انت بس تقعد تبص للناس اللي في السماء دول اللي اعملهم بتترافق وتكتب في كتاب عليين الناس اللي عاشوا حياتكم كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى طب انا لو بقيت من اهلي فيك يا رب لو ضحيت عشان ربنا ربنا ي لو ضحيت عشان ربنا ربنا ادين ايه اول حاجة يوم الايامة ربنا بيجيب اهلي فيك يا رب الوحيدهم كنا في جمع والناس كلها في جمع بيجيبهم فين فاعظم في مكان في ارض المحشر واقرب مكان في ارض المحشر كلها لله فين في ظل عرش الله سبحانه وتعالى ليه اصل دول اللي داسوا على نفسهم عشان ربنا وداسوا على شهوتهم عشان ربنا وداسوا على الدنيا كلها عشان ربنا دول يجوا في جنب الوحيدهم بقى سبعة يظلهم الله يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظل مين دول يا رب امام عادل اش معنى داس على جهوة الحكم والتصلف والظلم عشان ربنا وميد يا رب شاب والنشأ في طاعة الله اش معنى تسعى لكل شهوات الشباب وهو الشهوة فائرة في جسمه وهو كل الشهوات سمتناول إيدي وقدر عليها عشان ربنا ومين كمان ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال قال لا. طب ودعم دادس على شهوة النساء عشان ربنا ورجل قلبه معلق بالمساجد دادس عليها كلها دس عليها كلها عشان ربنا بحى كلها وقوى إلى الله سبحانه وتعالى ومين كمان ورجل أنفق نفقه فلا تعلم سماله ما فقط يمينه خارك لها الفقير طلع كبش من جيبه كبشة ما يعرفش جي فيها العشرات ولا الميات ولا الاربع ما يعرفش أصلي يا جماعة لو جيتوا تأخذوا بالك لو بصت حواليك أكثر من تسعين في المئة من اللي موجودين أهل شهوات ولا أهل أسباب فتنتهم شهوات ولا أسباب شهوات شباب اللي بينهم ربنا شهوات تسوا عليها عشان ربنا انما يعني ممكن تلاقي طالب قفل شهواته عشان يجي ربنا انما كان واحد قفل حياته عشان ربنا كم واحد قفل مكتبه عشان ربنا واحد قفل تجارته عشان ربنا تيجي تكلمه تقول له ربنا في الاسبوع يقول لك وحط شغلي واسيب مصالحي سبحان عشان ربنا سبحانه وتعالى مش هاي مش هادرت الله انتو عارفين ده رسول الله وصفه ايه وصف اشد من وصف الزنا ولا عزه من الله تعيس عبد الدرهم والدنار انما صاحبنا ده رجل تصدق صدق صدقه فلا تدري شماله معرفقة يمينه ما حسبهاش مع ربنا يا جماعة ده طلعوا ما ده طلع من ماله من عمره من وقته من كل حاجة وما حسبش هو بيعمل ايه مع ربنا اللي ما حسرهاش ده ربنا ما بيحسبهاش معاه ابدا شوفوا يبقى السابعة دول فكرتهم ايه اللي داسه على كل حاجة عشان ربنا ورجلان حلو قودي تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ما ربطش بينه غير ربنا لما تقابله ما تكلموش غير عن ربنا ولما تكلام عن ربنا وقف كل واحد قال للتاني السلام عليكم لعرفوا بعض التصلحة ولا عشان ظريف ولا عشان لا عشان بيقربوا من الله سبحانه وتعالى اللي يضحي عشان ربنا ربنا يدي ايه في حديث تاني جميل اوي بس مش في الاخرى بقى في الدنيا حد يعرف بالتأكيد كلكم عارفين حديث التلاثة والصخرة نفس المنطق اللي دسع على نفسه عشان ربنا ربنا حرف له الصخرة من مكانه الاولاني دسع على شهوه الاولاد والزوج عشان امه وابوه عشان ربنا فضل واقف طول الليل مراته جعانه واولاده جعانين مصمم ان امه وابوه ياكلوا على شهوهه الزود ولا عشان ربنا الثاني طرق بنت عمه على شهوه النساء عشان ربنا الثالث رجع للراجل ثروه كامله عشان ربنا سبحانه وتعالى على شهوه المال يبقى اللي يدوس على نفسه عشان ربنا اهل فيك يا رب ربنا يحرق لهم الصفر من, من مكانك اللي يضحى عشان ربنا ربنا يدينه ايه ام موسى موسى تربى على ايد وحدة لما في القحة عشان ربنا ربنا عمل لها ايه ابنها رجع لها في احراس الكنود فرعون ورضعت ابنها في اصر فرعون طب لو كانت سرخت وقالت ابني راح كانوا قالوا له هو ابنك كانوا قتلوه عشان الله سبحانه وتعالى. عشان الملك سبحانه وتعالى. اللي يضح عشان ربنا ربنا يدي ايه? الشهيد ضح براف عشان الله. ربنا قال له طب لألم الموت هتحس بيه ولا هيكتب عليك موت. ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواته. بل احياه عند ربهم يرزق بنام ضحيت لربنا بروحك مش هتذوق المدة هو ليه لأن من ضحى لله بشيء عوضه لهم وغيره منه وما نقص شيء من تضحية أبدا الحاجة اللي هتضحي بها لله هي أكتر حاجة ربنا هيخلف عليك فيها على رأي أحد الإخوة ربنا يجزي كل خير كان بيقول لي لو معك فلوس وخايف عليها ومش عارف تعينها فين أحسن تتخذ ممك طلحها ربنا بقى ضمانت انه مرحبش عليك طلع طف اأمن مكان طبعن انه هتتردلك منه مش هضيع ابدا فيه الثقة في الله سبحانه وتعالى عشان الله ظنك ايه برب من تقرب اليه شبر تقرب اليه باع ومن تقرب إليه بعد تقرب إليه زراع ومن أتى يمشي أتى هرولا ظنك إيه برب لو حبك هيبقى سمعك ومصرك وإديك ولسانك وكل جوارحك ولو سألت يجيبك ولو استعزت بيعيدك ظنك إيه برب من التقاه وقاه ومن توكل عليه كفاء ظنك إيه برب غفر لوحد أتلميت نفس لما تبقي غفر لامرأة بغية عشان سأتكلف غفر لواحد عشان تشلعب شجر من طريق طريق ظنك ايه برب من كتر حبه في الرحمة دخل امرأة الجنة عشان اطعمت بناتها تمرأة ظنك ايه برب بيتنزلك انت كل ليلة هو اللي ينادي عليك لغاية ما الصبح هيطلع ظنك ايه برب من حبه في طبتك بيفرح فرح اشد من فرح واحد فيه بترد تروح فيه بعد ما قايز من عودتها بك ظنك بالله ظنك ايه اتيت اليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر فكن لي حماية وكن لي مناية وكن لي قواية وزادي وذخري لو ضحيت عشان ربنا ربنا يديك ايه ربنا لما طلب مننا يا جماعة طلب ايه لما طلب منه وبينك إن الله اشترى من المؤمنين مش أي حد يقدر ينفذ الصفقة دي أبدا اشترى من المؤمنين إيه أنفسهم وأمولهم كل حاجة اشترى إنك إنت تدينه كل حاجة عشان يدينك كل حاجة شوف الصفقة اللي بينك وبين الله مين اللي يقدر ينفذها مين ليها مين اللي يقول فيك يا رب نفسي ومالي وحياتي كلها يا رب عشان الله سبحانه وتعالى يا جماعة الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث القدسي روايه عن رب العزه من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراع في منا من اللي عادين الوقت اللي قرب من ربنا شبر وفي منا اللي قرب من ربنا ذراع وفي منا اللي من ربنا باع وفي منا اللي راح من لربنا جري وفي منا اللي ضحى عشان ربنا بعمره وفي منا اللي ضحى عشان ربنا كل حاجة انت مين فيهم انت قربت من ربنا قد ايه ابو سلام لما جه هاجر ساب مراته وابنه عبد الله ابن جحش لما جه هاجر ثبته وعفته كل املاكه وابو جهل خدهم منه كل الصحابة لما صحيب الرومي لما جيه هاجر سبنا له كله اللي جمعوا من تجوعة السلاح انت سبت ايه انت سبت ربنا ايه ايه اللي انت سبت ربنا اما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة ابن تيمية خد الحديث ده وطلع منه معنى جميل اوي قالك يعني الملائكة ما بتدخلش بنت في صورة كذلك الايمان بالله ومعرفة الله ما يدخلش قلب فيه صورة الشهوات ابدا طول ما قلبك بصص للدنيا لدي ولدي ولدي وبصص للأسباب وملتفت عن الله معرفة دلما تدخلش أبا كبدا يا جماعة عايزين قرار يا جماعة عايزين قرار قرار تقرر فيه انا اسب كل التنوب عشانك يا رب انا هغير حياتي كلها عشانك يا رب انا فيك يا رب مش هخلي اي شيء منه بينك هبدا انا عشان اقرب لك هضحب كل حاجة وهسب كل حاجة وهعمل اي حاجة انا اي حاجة ترضيك هبقى اول واحد يعملها يا رب عايزين قرار يا جماعة عايزين قرار يعني تخيلوا كل التضحيات اللي اسمعناها في الدرس ديه انت يوم ما تقبل ربنا لازم يكون عندك حاجة يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى الحاجة دي لما ربنا يقول لك عليها لما فعلت هذا لما فعله بك هذا كله فيك يا رب ايه اللي عندك, إيه اللي عندك يرتفع ويبتك في صحيفة حليين لك عمل واحد متوب في صحيفة حليين ليك عمل واحد تقدر تقول لي ربنا ايوم اتقبله فيك يا رب ايه العمل ده جماعة عايزين كل واحد مننا انا لو عليا لو اخترت تضحية من التضحيات بتاعت اللي احنا اتكلمنا عنها الليلة ديت لا تضحية بحبيب ولا تضحية بمال ولا تضحية بشيء لا لا لا لا ابدا وبمال تضحية بايه تضحية بعمري كله عشانك يا رب تضحية بعمري كله فيك يا رب بس او يا جماعة ودي ملحظة مهمة جدا وخطورة جدا او يا جماعة تعملوا اعمال فيك يا رب والنية الحقيقية فيك يا نفس اوفيك يا دنيا. اقع يا جماعة. حديث مرعج. مهول. ابو هريرة اخبع ليه تلت مرات قبل ما يقدر الله ينطور ويقع ناصل الله. صلى الله عليه وسلم. حديث اول من تصعر به النار. اول يوم القيامة خالص. يجاب ناس يتراموا في جهنم عشان تبدأ تولع بيهم. عشان عقل خمسين الف سنة يخلصوا. الناس اللي هتطول جهنم تلاقي جهنم مسجرة. بالناس اللي القيت في اول القيامة في جهنم. من اول ما تصعر به النار? من واحد يروح لربنا اسمع. ربنا يقول له علمتك العلم. اللي قال عليه علم مين? ربنا. ده كان عالم بحقه حقيقي. انا ما كانش عالم. طب انت عملت ايه في العلم? فيقول وعلمته فيك. قال كان دعية. علمته فيك ده كان دعية يا الله. فيقول الله كذبت. وتقول الملائكه كتب ليه بل علمت ليقال عالم وقد ايه وقد قيل يعني كان مشهور كلمه قطيل دي يعني كان مشهور عالم داعيه مشهور اول ما بتصعد له من النار تخيلوا يا جماعه السكه اللي احنا ماشيين فيها دي عامله زي واحد مسافر على طريق طول ما هو ماشي عربيات بتشتشع على اليمين والشمال وحوادث مروعه ما تفيها ناس على والشمال اهو ده الطريق اللي انت ماشي فيه طريق خطير تخالي يوم الايامة كده اول من ستصعر بيوم النار كلنا مستنين هامان واللقارون اه ده فلان اللي كان واحد يسرخ فلان ده ده اللي دعاني للالتسام وواحدة تسرخ فلان ده كل يوم على التش بيجي يتكلمنا عن ربنا وواحد يسرخ فلان ده كل أمر ما جيت الدرس اللي ولقيته قدامي أول واحد كان دايما بيسبقنا فلان انت خياله السهولة اللي كل الناس بتبقى فيه عشان ربنا يقول لي ويقولك محدش بيتحك على ربنا يبقى لازم واحد يقول لي يعني ايه يعني طب انا خايف من رياء يا حبيب قلب الإخلاص بيزود العمل ما بيقللوش الزوجة لما تخلص لزوجة ولله المسألة الاعلى بتتفانى في خدمته طب انت لما تخلص لله يبقى عبدتك قطعتك تزيد ولا تقل تزيد عشان كده يا جماعة آخر كلمة بقولها لكم في درس الليلة آخر كلمة ان لازم تاخد قرار ايه الحاجة اللي هتعملها هتلقى الله يوم من الوقت العرض على الله تقول لنا عملتها فيك هتضحب عمرك ولا بحياتك ايه الحاجة اللي تقدر تعملها ربنا مفيش واحد مننا ولا واحدة مننا ربنا حرموا من حاجة عظيمة يقدر يعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني المفروض ان الامتحانات خلاص الاسبوع ده اول اسبوع في الامتحانات معظم الطلبة هتبدأ او كثير جدا من الطلبة هيبدأ من اول بكرة او بعد بكرة يعني فعلا والله يا جماعة جزاهم الله كل خير يعني دي ان الحاجات بتاعت فيك يا رب ان الواحد ييجي النهار بس يعني فكرهه صغيره شويه احنا عايزين حاجه اكبر من كده بكتير ف <تصفيق> الامتحانات بدأت يا جماعة انا عايز نصيحة بس واجهة للطلبة نصيحة اول نصيحة بقولها للطلبة خدوا مالكو يا جماعة اول نصيحة فترة الامتحانات دي اعلى فترة ممكن تقرب فيها من ربنا وكل اللي معنا خلصوا الامتحانات لك الكلمة دي ليه لانك انت مفتقر الى الله فبتحس ان النص صعب يابلل فعلا قلبك بيتزوق حلوة الامان قلبك بيتوف حوالين العرش فيه غير يا جماعة يعني لما يكون واحد بقى له عشر سنين ما خلفش يقول يا رب ولد ربنا يديه الولد كل ما يشوف الولد هيفتكر الدنيا ولا هيفتكر ربنا هيبتكر ربنا يبقى لما الدنيا اللي يتهالك ربنا مش هتفكرك غير بربنا انما الدنيا اللي انسيت ربنا عشانها واول ما جات الامتحانات يلا عم نقفل كل حاجة وانسى المسجد وانسى وانسى وخليك الدنيا دي لا انت سيدك الا فتنة بالله يعني ايه يعني كل نيلة كده ركعتين بعد وضوء تحسن الوضوء تقف تصلي تقول يا رب نجحني يا رب يا رب وفقني يا رب صدقني يا رب لما الدنيا تجيلك بعد ما توجهت لله ساعتها بعلن عمر الدنيا ما هتلفتك عن الله ابدا ايمانك حيزيك بالامتحانات هتبقى الامتحانات سلمة طلعت عليها لالله خطور بينا الحاجة التانية يا جماعة الواحد يجي يصلح المذاكرة الدني ضيئة يجي يصلح الدين المذاكرة الضيئة الحل ايه اصلح لي شئي كله اللي يقدر يكبع كل حاجة في حياتك هو الله عشان كده الدعاء الجميل اللي مش عايزين يسيبه أبدا الإسبوع ده أبدا يا حي يا طيوم برحمتك أستغيل أصلح لي شأني كل كله يا رب يا رب مش عايز أيام الامتحانات وضع في الدين واجي بعد الامتحانات الاقيه قلبي ما قلبي بقى حجر الوقود الايماني اللي فيه تنفيذ تماما اخرج بالامتحانات في حالة فطول قاتلة انا يا رب عايز, ال... عايز ال... الامتحانات وفي نفس الوقت يا رب انا عايز ازاكر وانجح وابر امي وابويا وابقى مثال للملتزم الناجح انا عايز انجح يا رب يبقى حلها اصلح ليه شأني كله والله يا جماعة يعني يعني من الاسبوع اللي فات ده شفت رؤية احنا مقالنا تلت اسابيع تاني من ده الرابع بنعمل توصية في الاخر كده بدعاء نفضل نقوله طول الاسبوع شفت لقطة كده واحد معرفش ومن وجالي كده يعني بيقول لي انا من ساعة ما قلت الدعاء اللي قلناه في توصية بتاعت الدعاء هو انا حياتي كلها نورت او انا قلب نور يعني كلام يعني معناه ان حياتي كلها نورت وقلبه نور حسيت ان اللقطة دي توجيه من ربنا ان النقطة دي بالذát ما نسب لاش ابدا ان دي لعلها يعني نشوفهم الدرس مليان حاجات الدرس والتوصيات ولي. إنما لما الواحد يشوف رؤية يشوفها النقطة دي لان دي احب نقطة الى الله في الدرس كله ودي أشمر نقطة في حياتنا كلنا في الدرس كله اللي هي نقطة الضعايل ждال diet الافتقار اللي هنفتكر به hay Allah في الاسبوع ده فعايزين يا جماعة فعلا الادعية دي ما نسب لاش ابدا عشان حياتنا كلنا تنور <تصفيق> الحمد لله وكفا وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد النصيحة الثالثة لطلبة الامتحان يا جماعة ولينا كلنا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة غلبوا في غزوة أحد لما طلع على الكبل بعد الغزو قال لهم ايه اصطفوا حتى أثني على ربي لا سبعين واحد مأتولين ولسه القرارح ولسه كله متبهدل وكله تعبان يقول لهم اقفوا اما نثني على الله سبحانه وتعالى احسن واحد يدخل في قلبه سوء ظن بالله ويقول ليه يا رب عملت فينا كده الكلمة دي خدها كوي خدها في قلبك وانت داخل اي امتحان وخارج منه اذا ما جاوبتش استفه حتى يؤذني على ربي يعني ايه ايه ايه تقول يا رب انت عملت فيها ليه كده ظنوبنا كتير ومعصينا كتير وامراض قلوبنا كتير وغفلاتنا كتير وسقطاتنا كتير فلو احنا هنقطة من قبل � قبل حاجات كتير اوه يا جماعة يبقى لو لقيت اي ابتحان وقعت فيه او اي سؤال وقعت فيه اذني على الله اخرج من ابتحان ثورا على المسجد صلي رقعتين اعضفت فيهم على ربنا ورحمة ربنا ولطف ربنا وكرم ربنا وقول ربنا لا اله الا انت سبحانك سبحانك انك انت تعمل حاجة وحشة من عبد يا رب اني كنت من الظالمين انا اللي ظالم انا اللي استاهل اي سوق يحصلي معايا يا جماعة عشان سوق الظن لا يتط بأي واحد مننا أبدا لما يدرع منه سؤال أو يدرع منه أي شيء وإن وجد غير ذلك يشكر الله على فضله وإنعامه وكرمه سبحانه وتعالى بالنسبة يعني لموضوع العمرة والله يا جماعة يعني, يعني يعني يعلم الله سبحانه وتعالى أني نصحت لكم قدر ما أستطيع في هذا الأمر يعني ثلاث أسابيع لغاية الوقت يعلم الله قدر القلم النفسي والضغط العصب اللي الواحد عاش فيهم عشان نقدر نوصل لعمر لغاية الوقت ما فيش حاجة متبينة واضحة فانا مش عايز اقفل الموضوع لان انا اكتر واحد فيك متعلق بيه ولكن في نفس الوقت احنا عرفنا بعض السكك الحلوة واحنا بندور فاللي هيتصل علي عايز رقم تليفون حد من اللي هم مثلا العمر عندهم جميلة ورخيصة ومناسبة و... انا ممكن اديله الرقم ولكن مسألة العمر اللي نطلعها مع بعض دي حاجة فوضنا امرها الى الله سبحانه وتعالى لان ما عادش فيه اسباب في ايدينا فيها مش لاقي لغاية الوقت حاجة مناسبة تبقى مقنعة مية في المية ان احنا نطلع فيها مع بعض فاللي عايز يعرف سكة عمره عايز يطلع هو ان شاء الله يتصل بي على السريع طبعا يعني, مش يعني يتصل بي ونديله رقم جمعية خيرية او رقم حد من الهم بيطلع العمره تقريبا بتمن التكلفة وتبقى عمره الى حد ما او الى حد كبير مقبولة جدا باذن الله سبحانه وتعالى ويعني اسألوا الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرشدنا في هذا الامر الذي فوضنا فيه الامر الى الله بالنسبة للاخوات بنات المدينة الجامعية اللي كانوا بيتكلموا في مسألة المعاد بتاع المدينة الجامعية والله احنا يعني انا اتكلمت مع ناس هناك او حاولت اوصل لناس هناك مسؤولين وفي اقتراح قدم يعني بحيث ان هم يقدروا مثلا يجوا الدرس لو الدرس معاده حتى يتأخر عن المعاد شوية واحدة منهم بس تتصل بيا وانا اقول لها الاقتراح اللي هم الهولي باذن الله سبحانه وتعالى قبل مامشي يعني معايا كتيبين تلاتة كده بسرعة يا جماعة احنا يامل امتحالات مفيش وقت ل فمين ياخد الكتيب ده ويصوم اثنين وخميس بسرعة كده على طول يعني اهو الراجل الطيب ده مين ياخد الكتيب ده ها؟ الجمعة الجاية بس يا جماعة من تمانية صبح يبقى يبكر للمسجد ويختسل ويلبس هدوم كلها مخصولة ويروح المسجد ماشي على رجليه ويقعد يصلي ويقرى القرآن ويقعد ربنا لغاية صلاة الجمعة ويسمع الخطوة من الإمام وهو قاعد قدام الإمام له بكل خطوة أجرسنا صيام وخيام مين يا جماعة ياخد الفرصة دي الراجل الطيب ده هو بسرعة احنا مش عايزين نعطر الناس عشان امتحانات مين ياخد دي ويتبرع بثمان تلاف جنيه جمعة ج ايه ما تعرفتوا بقى خلاص 8000 جنيه يعني 80 6000 90 اللي عايز بقى في ناس بتروح بتتبرع ببيضه في سبيل الله بتروح الساعه 1 ال 5 مثلا وفي ناس مين 8000 الراجل الطيب ده يلا 2 يا جماعه وحزب قران واحد بس في اليوم مين انت بتفضل يا اتنين وخميس وحزب الرجل السويتر ازرق طيب ده موضوع كبير بقى مش موضوع صغير ابدا ثلاث شرايط شريط عن اسم الله الملك شريط عن اسم الله الغفار شريط عن اسم الله الرحمن الرحيم مين يا اخوة دول يا جماعة لا احنا يوم امتحانات عايزين حاجات بسيطة وسهلة ومستوى الطالب المتوسط ساعة واحدة بس كل ليلة قيام ليلة طب هو ده دو... ما شاء الله لا قوه الا بالله ده قايم ليه اللي... طب الناس اللي ورا طب ال... الباشمهندس الملتحي الباشمهندس الملتحي في الاخر ده ايوه حضرتك طب ما ده ام ساعه قيام ليل بقى ال... الركن اليماني ده طب اللي قدام نزل. اللي قدامك ده ساعتين انت الجمت نفسك بيها خالص طب دي ساعتين طب يا جماعه الناس اللي ورا دول بيتفرجوا علينا ولا ايه يا شباب ها اتنين وخميس وحس في القرآن بس في اليوم طيب الرجل اللي هو يفتاق ما عدش غير كتاي بيلي مين يدعيلي في التلت الأخير من الليل طيب, طيب. طب أقول بس على إيه أقول على إيه أنا أهم حاجة نفسي نتواصى بها يا جماعة الفترة دي نفسي فعلا موضوع يوم الجمعة ده موضوع ان احنا نروح طبعا صبح لعيني دي فعلا شحن اسبوعي يعني بيشحلك قلبك يعني فعلا طول الاسبوع مين يروح طيب خدها حبيب طب بس برا. لا يا جماعة ما ينفعش كتب ما ينفعش احنا ناس اه ده اخر كتاب احنا قلنا اتنين وخميس ماشي ماشي وحزب القرآن كل يوم ماشي ويوم الجمعة احنا عايزين طالب فدائي <تصفيق> طيب الراجل ابو جلابيه بيضه ده اهو ايوه حلو. طبحرك بعد الدرس ان الله بعد الدرس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا وتوب علينا اللهم اغفر لنا وتوب علينا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب عنا النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل علينا النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب قلوبنا عنك يا رب اللهم اغفر لنا وتوب علينا يا رب توب علينا توبه ترضى بها عنا يا رب فرج لنا كرباتنا يا رب يا رب اش في كل مريض مسلم يا رب اش في كل مريض بيننا يا رب نجح كل طالب بيننا يا رب يا رب ننجح كل طالب بيننا يا رب تزوج كل ايمن بيننا يا رب فرج كرب كل مكروب بيننا يا رب فرج كربنا وكرب المسلمين اشف امراضنا وامراض المسلمين ننجحنا في الامتحانات ونجح المسلمين اجمعين يا رب يا كريم يا رب استعملنا لنصرة دينك في الارض يا رب استعملنا لنصرة المظلومين والمستضعفين يا رب استعملنا لهداية التائهين والحائرين. يا رب استعملنا لفك كروبات المكروبين وفك اسر المنصورين ورفع راية الدين في الارض جميعا يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم ايدهم على الصهاينا اللهم ايدهم اللهم اخذل من خذلهم اللهم عليك بمن عاداهم اللهم والي من والاهم اللهم اعنا ان ننصرهم اللهم اعنا ان ترفع راية الدين بنا يا رب العالمين يا رب العالمين. رب شرح لنا الصدور ويسل لنا الامور. اقبنا على مرادك منا ايقح قلوبنا اذهب قلوبنا. اشف قلوبنا. امر قلوبنا. اصلح قلوبنا. اقبنا على مرادك مننا. اصلح لنا شأننا كله يا يا طيوم. اصلح لنا شأننا كله يا رحم الراحمين. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا صرفة عين يا رب العالمين. بل رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم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 يَكُومُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنصُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ, ربكم من قبل. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم, وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جلب الله أن تقول نفسي يا حسرة حسرة على, حسرة على ما فرطت في جلب الله وإن كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتكين او تقول حين ترى لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى, بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها فكذر عبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا وعلى الله وجوههم مسودة ويوم القيامة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ هُجُومُهُمْ مُسْتَوَدٌ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 أفغير الله تأمروني أعبد, أعبد أيها الشاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله, بل الله فاعبد وكن من الشاكرين